ومن أن اليهود مسخوا وقدرويا إن كان خصف ومسخ ففي المكذبين بالقدر هامش مجمع الزوائد الجزء السابع الصفحة الثالثه بعد المائتين انتهى وهؤلاء مكذبون به وقد خصف بقرى كثيرة مرات عديدة من بلاد العجم ومنها أن اليهود ضربت عليهم الزلة والمسكنة أينما كانوا وكذلك هؤلاء ضربت عليهم الزلة حتى أحيوا التقية من شدة خوفهم وذلهم ومنها أن اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وكذلك هؤلاء يكتبون الكذب ويقولون هذا من كلام الله تعالى ويفترون الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنهم هامش لمزيد من التفصيل أنظر منهاج السنة الجزء الأول الصفحة الثالثة عشرة إلى الخامسة والثلاثين وكذلك الجزء الأول الصفحة الثانية والثلاثين والثلاثمائة إلى السابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة انتهي الهامش مطلع مشابهتهم النصارى ومن مشابهتهم النصارى أنهم عبد المسيح كذلك غلات هؤلاء عبدوا عليا وأهله رضي الله عنهم ومنها أن النصارى أطرت عيسى كذلك غلاة الرافضة أطروا أهل البيت حتى ساووهم بالأنبياء هامش من هذا السنة الجزء الأول الصفحة السابعة والثلاثون والثلاثمائة انتهى الهامش ومنها جماعهم النساء في الأدبار حالة الحيض وكانت النصارى تجامع النساء في المحيض ومنها أن لبس بعضهم يشبه لبس النصارى مشابهتهم المجوس ومن مشابهتهم المجوس أنهم قالوا بإلهين النور والظلمة وهؤلاء يقولون الله خالق الخير والشيطان خالق الشر ومنها أن المجوس ينكحون المحارم كذلك غلاة الشيعة يفعلون ذلك ومنها المجوس تناسخيون وكذلك في غلاتهم تناسخيون ومن قبائح هؤلاء الرفضة أنهم يتخذون يوم موت الحسين رضي الله عنه مأتمى فأتركون الزين وأظهرون الحزن يجمعون النواح يبكين ويصورون صورة قبول الحسين رضي الله عنه ويزينونها ويطوفون بها في السكك ويقولون همش في الأصل يطيفون انتهى الهمش ويقولون يا حسين ويسرفون في ذلك إسرافا محرما وكل ذلك بدعة أما ترك الزين فمن الإحداد الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الصحيح همش صحيح مسلم الجزء الثاني الصفحة الرابعة على 40 و بعد الألف انتهى الهامش وأما النياحة فمن أضمى منكرات الجاهلية ويترتب ترتب على ما يفعلون من المنكرات المحرمات كما لا يخصه وكل ذلك بدعة ومنكر وفاعله والراضي به والمعين عليه والأجير فيه كلهم مشاركون في البدعة فلازم على كل مؤمن منع هؤلاء المبتدعة من هذه البدعة القبيحة ومن سعى في إبطالها مخلصا لله تعالى يرجى له الثواب الجزيلي قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي الحراني رحمه الله هامش انظر فتاوى ابن تيمية الجزء الثاني الصفحة الثانية والخمسين بعد المئتين. انتهى الهامش اعلم وفقا لله وإياك أنما ما أصيب به الحسين رضي الله عنه من الشهادة في يوم عاشوراء انما إنما كان كرامة من الله عز وجل أكرمه بها ومزيد حظوة ورفع درجه عند ربه وإلحاقا له بدرجات أهل بيته الطاهرين وليهينن من ظلمه واعتدى عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فالمؤمن إذا حضر يوم عاشوراء وذكر ما أصيب به الحسين يشتغل بالاسترجاع ليس إلا كما أمره المولى عز وجل عند المصيبة ليحوز الأجر الموعود في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون البقرة السابعة والخمسون والمئة ويلاحظ ثمرة البلوة وما أعده الله للصابرين حيث قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الزمر الآية الحادية عشرة ويشهد أن ذلك البلاء من المبلي فيغيب برؤية وجدان مرارة البلاء وصعوبته قال تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا الطور الثامنة والعشرون وقيل لبعض الشطار متى يهون عليك الضرب والقطع فقال إذا كنا بعين من هو فنعد البلاء رخاء والجفاء وفاء والمحنة منحة فالعاقل يستحضر مثل هذا في ذلك الوقت ويستصغر ما يرد عليه من مصائب الدنيا وشدائدها وبلائها ويتسلى ويتعزى بما يصيبه من ذلك ويشتغل يومه ذلك بما استطاع من الطاعات والاعمال الصالحة لحفه صلى الله عليه وسلم على صوم يوم عاشوراء. فبكل ذلك يصرف زمانه في أنواع القربات عسى يكتب من محبي أهل القربة ولا يتخذه للنب والنياحة والحزن كفعل الجهلة إذ ليس ذلك من أخلاق أهل البيت النبوي ولا من طريقهم ولو كان ذلك من طرائقهم اتخذت الأمة يوم وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم مأتما في كل عام فما هذا إلا من تزيين الشيطان وإغوائه قال الشيخ عقب ذكر ذلك هامش نفس المصدر والجزء الصفحة الثالثة والخمسون والمئتان انتهى الهامش وهذا كما زين لقوم آخرين معارضة هؤلاء في فعلهم فاتخذوا هذا اليوم بعيدا وأخذوا في إظهار الفرح والسرور وإما لكونهم من النواصب المتعصبين على الحسين رضي الله عنه وأهل بيته وإما من الجهال المقابلين للفساد بالفساد والشر بالشر والبدعة فأظهر الزين كالخضاب ولبس الجديد من الثياب والاكتحال وتوزيع النفقات وطبخ الأطعمة والحبوب الخارج عن العادات ويفعلون فيه ما يفعل في الأعياب وأجعمون أن ذلك من السنة والمعتاد والسنة ترك ذلك كله فإنه لم يرد في ذلك شيء يعتمد عليه ولا أثر صحيح يرجع إليه إلى أن قال فصار هؤلاء لجنبهم يتخذون يوم عاشوراء موسما كموسم الأعياد والأفراح وأولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأتراح وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة متعرضة للحرم والجناح انتهى وقال ابن القيم هامش المنار المنيف الصفحة الثانية بعد المئة وصفحة الثالثة بعد المئة انتهى الهامش وأما أحاديث الاكتحال والادهان والتطيب يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين وقابلهم الآخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة وأما ما يحكى عن الرافقة من تحريم لحوم الحيوانات المأكولة يوم عاشوراء حتى يقرأوا كتاب مصرع الحسين هامش في الأصل حتى يقرؤون انتهى الهامش حتى يقرأوا كتاب مصرع الحسين رضي الله عنه فمن الجهالات والأضحكات لا يفتقر في إبطالها إلى دليل حسبنا الله ونعم الوكيل انتهى كلام الشيخ بنوع اختصار وقبائح هذه الطائفة أكثر من أن تذكر وفضائحهم أشهر من أن تشهر وفي هذا القدر كفاية في معرفة مذهبه ملكاسد وقوله ملفاسد مطلب الخاتمة رزقنا الله حسنها خاتمة جاء في المطالب العالية عن في البكالي أن علي رضي الله عنه خرج يوما للمسجد وقد أقبل إليه جند ابن مصير والربيع بن خيثم ابن أخيه همام ابن خيثم وكان من أصحاب البرالس المتعبدين فأفضى علي وهم معه إلى نفر فأسرعوا إليه قياما وسلموا عليه التحية ثم قال من القوم فقالوا أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين فقال لهم خيرا ثم قال يا هؤلاء ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتنا وحية أحبتنا فامسك القوم حياء فأقبل عليه جندب والربيع فقال له ما سمة شيعتكم يا أمير المؤمنين فسكت فقام همام وكان عابدا مجتهدا هامش مزيده وليست بالنص لفظه وقال انتهى الهامش وقال اسالك بالذي اكرمكم اهل البيت وخصكم وحباكم لما انباتنا بصفة شيعتكم قال فسانبئكم جميعا ووضع يده على منكب همام وقال شيعتكم العارفون بالله العاملون بأمر الله أهل الفضائل الناطقون بالصواب مأكونهم القوة وملبوسهم الاقتصاد وشيمهم التواضع لله بطاعته وخضعوا إليه بعبادته مضوا غاضي غاضين أبصارهم عما حرم الله عليهم موقفين أسماعهم على العلم بدينهم نزلت أنفسهم منهم بالبلاء كالذي نزلت منهم في الرخاء رضا عن الله بالقضاء فلولا الآجال التي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في أرسالهم طرفة عين شوقا إلى لقاء الله تعالى والثواب وخوفا من أليم العقاب عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم فهم والجنه كمن رآها فيهم على ارائكها متكئون والنار من رآها فهم فيها معذبون صبروا اياما قليلة فأعقبهم راحة طويلة أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وطلبتهم فأعجزوها أما الليل فصافون أقدامهم تالون لأجزاء القرآن ترتيلا يعيضون أنفسهم بأمثاله يستشفون لدائهم بدوائه تارة وتارة المفترشون جباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم تدري دموعهم على خدودهم يمجدون جبارا عظيما ويجارون إليه في فكاك قابهم هذا ليلهم وأما نهارهم فحلماء علماء بررة أدخياء براهم خوف باريهم كالقداح تحسبهم مرضى وقد خولطوا وما هم بذلك بل خامرهم من عظمه ربهم وشدة سلطانه ما طاشت له قلوبهم وذهلت عنه عقولهم فإذا أشفقوا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالاعمال الزكية لا يرضون له بالقليل ولا يستكثرون له الجزيل فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون ترى لأحدهم قوة في دين وحزما في دين وايمانا في يقين وحرصا على علم وفهما في فقه وعلما في حلم وكيسا في قصد وقصدا في غناء وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وخشوعا في عباده ورحمة لمجهود وإعطاء في حق ورفقا في كسب وطلبا في حلال ونشاطا في هدوء واعتصاما في شهوة لا يغره ما أجهله ولا يدع إحصاء ما عمله يستبطئ نفسه في العمل وهو من صالح عمل على وجل يصبح وشغله الذكر ويمسي وهمه الشك يبيت حذرا سنة النفل ويصبح فرحا بما أصار من الفضل والرحمة ورغبته فيما يبقى وزهاده فيما يفنى وقد قرن العلم بالعمل والحلم بالعلم دائما نشاطه بعيدا كسله قريبا أمله قليلا زلله متوقعا أجله خاشعا قلبه ذاكرا ربه قانعة نفسه محرزا دينه كاظما غيظه آمنا من هجاره سهلا أمره معدوما كبره بينا صبره كثيرا ذكره لا يعمل شيئا من الخير رياء ولا يتركه حياء اولئك شيعتنا وأحبتنا ومنا ومعنا ألا شوقا إليهم فصاح همام صيحة فوقع مغشيا عليه فحركوه فإذا هو قد فارق الدنيا فغسل وصلى عليه أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن معه هامش الصوائق المحرقة الصفحة الرابعة والخمسون والمئة والخامسة قال الشيخ نفس المصدر الصفحة الخامسة والخمسون والمئة. قال الشيخ فهذه صفة شيعة أهل البيت النبوي التي وصفهم بها إمامهم وهي صفة خواص المؤمنين لا من اشتغل بالتعصبات هامش في الأصل التعصبيات انتهى الهامش والترهات لأن بتلك الصفات تظهر علامة المحبة وهو طاعة المحبوب وإثارة محابه هامش لعلها محبته انتهى الهامش وإيثار محاب به ومرضاته والتأدب بآدابه وأخلاقه وعن هذا قال علي رضي الله عنه لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر لأن التحقيق بالمحبة يستوجب التخلق بخلق المحبوب والأخذ بهديه وحب من أحبه ومن هدي علي رضي الله عنه حب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم منحنا الله وإياكم ذلك وجعلنا من الفائزين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه أجمعين آمين آمين آمين فرغت من كتابتها في الساعة الواحدة من الليلة الرابعة من شهر ذي الحجة سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وألف ببغداد صعنها الله من الفساد انتهت رسالة في الرد على الرافضة تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحقيق الدكتور ناصر بن سعد الرشيد ما تبقى من الشريط إليكم هذه الأدايات المختارة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده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 يسبح مئة تسبيح فيكتب له الف حسنة او يحط عنه ألف خطيئة اوه مسلم قال الحميدي كذا هو في كتاب مسلم او يحط قال البرقاني ورواه شعبة وابو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا ويحط بعير ألف. وعن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام من احدكم صدقة فكل تسبيحه صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة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 ومداد كلماته رواه مسلم وفي روايه له سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله مداد كلماته وفي روايه الترمذي الا اعلمك كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وأخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وأخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناق أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى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 ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن كنز من الجنة وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على من كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه ذكر الله تعالى قائما وقائدا ومطجعا ومحدفا وجنبا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائط قال الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم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 اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره متفق عليه لله عز وجل ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله عز وجل ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول فما يسألونني قال يسألونك الجنة قال يقول وهرأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال يقول فمما تعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهم راوها قال يقولون لا والله يا ربي ما راوها قال يقول فكيف لو راوها قال يقولون لو راوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافه قال يقول اشهدكم اني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم رواه البخاري ومسلم من نور كتاب الله وسارعون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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون فضل ذكر الله تعالى وكلمة التوحيد من صحيح البخاري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 هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا